قال خرج منها مذو ممدحورا لمن تبعك منهم لا أن جهنم منكم أجمعين ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنَّ قد وجدنا ما وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذْنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِ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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيَمَهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَّا أُولَآئِلَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَا خَافٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ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 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغش الليلا أنها رياق لبه حثيثا يغش الليلا أنها رياق لبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر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 بَلَّغَنَّكُم رِّسَالَةَ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ أم بعُجِبْتُم أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَذَكِّرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمٍ هُيِّئْنَاهُمْ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسطًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَيْلَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون متصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون ها عوجا اذكروا اذ كنت قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كانت طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا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 ولمَّما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لأنك شفت عنا الرجز لنؤمن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوا إذاهم ينكسون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 هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له الخبار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين،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 يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المُكر ويحل لهم الطيبات ويحرموا عليهم الخبائث ويضع عنهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الر الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ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 وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ ألم يَأْخُذُ أَلَمْ يُخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَأَرُسُلُ مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ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 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ سَاءَ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُيَānِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ مُرْسَاهَا عِندَ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 ولم كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشر لقَم يؤمنون وَالَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا فَلَمَّا تَغْشَى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ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 إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم